Bismille jirlach, manirlach, jusebi hulille, híme, fil, ordrile, hul, mul, kul, kul, ham, du, kul, i se,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 يَعْلَمُ مَا wal-ordriwa, مَا me tu siruna alimu bida tinsudu. Alemu jati kumna ba' ulladina kafaru ذلك بأنه كانت تأتهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Zعم الذين كفروا a lenni yubعثu. Kul bela, وربي, letubعثن, ثم letunběn bima عملtum, وذلك على الله يسير. Fáminu بالله ورسوله والنور الذي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 Vala كَفَرُوا kafaru a kadzabu bi a jatina. Vala i ka مَا أَصَابَ مِنْ dina إِلَّا Vala i salmasrir. Ma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 1. Inma أmwálكم وأولادكم فتنة, والله عنده أجر عظيم. 2. فاتقوا الله ما استطعتم, وأطيعوا, وأنفقوا خيرا